إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنت قل الله حق تقاتيه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 ووش الأمور محدفاتها وكل محدفة باله وكل ببعد ظلالة وكل بلة في النار أمما بعد عباد الله فإننا نعيش في عصر التحديات استطاع للأسف الشديد أن يزاحم فيه الباطل الحبظ وذلك من خلال طرح أفكارٍ لم نكن نفكر يوماً أنه يمكن لبلد مسلم أن تنتشر فيه. بل ويتلقَّفُها بَنُو جِلدَتِنا فيتكلَّمون بها ويروجونها على الملأ على مسمعٍ ومرأة من الناس وهذه الأفكار التي تمُسُّ العقيدة وثوابِتَ الأمة ساعدَ على انتشارها عوامل كثيرةٌ منها سرعةُ انتقال المعلومة المُتجسِّدةُ في وسائل الإعلام والاتصال وعلى رأسها القنوات الفضائية والانترنت وعوامل اخرى مثل عدم تحصين او عدم التحصين ضد هذه الأفكار والامراض أيها المسلمون نُلاحِظُ أنه إذا جاء موعدُ التلقيح بالنسبة للأطفال الصغار نُلاحِظُ المراكز مُكتبَّةً بالآباء والأمَّهات من أجل تلقيح أبناءهم ضد الأمراض البدنية في حين أنهم يغفلون عن تلقيح أفكارهم حتى لا تدخلها أمراض القلب التي تفسد على هؤلاء الأبناء آخرتهم كما تفسد أمراض البدن دنياهم ولهذا السبب اهتمت الشريعه الإسلامية بجانب تربيه الأطفال حتى يكون جيل حتى يكون جيلا يقود هذه الامه إلى امجادها وهذا خلال مواقف حدثت للانبياء وبعد الصالحين مما قصّه المولى تبارك وتعالى أو فعلها رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه والإهمال في التربية أيها المؤمنون قد يؤدي إلى النار والعياذ بالله وقد حذر المولى عز وجل من ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون ذلك أن إهمال أن إمال الطفل وعدم تربيته تربية صالحةة مستدة من الكتاب والسننه منذ نوممة أفااره لها أثر سيء على سروك حيث إن الطفل الذي لم يتلق التربية أو لم يتلق ترربية صالحة فإنه في الغالب. عندما يكبر ويشب يقع في المحرمات والموبقات ويعق والديه ولا يبرهما ويقطع الأرحام ولا يصلها ويضر المجتمع كله والكل يشتكون منه ويقولون هذا لم يتربى جيدا قد غفل عن تربيته والداه واهمله في تنشئته وتزكيته إما جهلاً، وإما انشغالاً بأمورٍ أخرى وعدم الجلوس مع الأولاد، وعدم مصاحبتهم وهما لم يفهم مخاصد الزواج، وما هي مسؤولية الوالدين ومما قص علينا القرآن الكريم من سيار الأنبياء والصالحين في تربية أولادهم وأهليهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ولقمان عليهم السلام وغيرهم أما إبراهيم عليه السلام فقد دع الله أن يرزقه من الصالحين فقال جل وعلا على لسان إبراهيم ربِّ هب لي من الصالحين وبعدما استجاب الله له ورزقه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام قام بتربيتهما بأحسن أساليب التربية وأنبتهما نباتاً حسنا حتى اختارهم الله للنبوة وجعل الله في ذرية إبراهيم النبوة بعد نوحٍّ عليه السلام وقصة رؤيا إبراهيم تدل على أن إبراهيم عليه السلام جعل ابنه إسماعيل قائعا صابرا حيث لا يسعه إلا التسليم لأمر الله ولو أمر بذبحه يقول جل وعلا فلما بلغ معه السع قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فماذا كان الجواب؟ ماذا كان جواب إسماعيل عليه السلام؟ كان جواب من تربَّ تربيةً صالحةً تربيةً مفادها الاستِسلام والتسليم لأمر الله جل وعلا قال يا بُنيَّ إني أرى في المنام أني أذبحُك فانظُر ماذا ترى قال يا أبَةِ فعل ما تُومَر ستجِدني إن شاء الله من الصابرين فهل هناك تربيه اعظم من هذه التربيه اذ يعرض على ابنه رؤياه التي يأمر الله فيها بذبحه فلا يقول هذا الابن الصابر كيف تذبحني يا ابي بل يسلم الامر لله ويقول يا ابي افعل ما يأمرك الله به لا شك أن وراء هذا وراء هذا الاستسلام تربيه عظيمه ناصحه قديمه او قيمه واما ما قضى الله علينا من تربيه إسماعيل عليه السلام لاهله واولاده فما قال جل وعلا في سوره مريم وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه فالأمرُ بالصلاة والزكاة مهم جدا في التربية لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر وتُزكِّ الإنسان من الدنس والخطايا كما أن الصلاة سبب لطهارة جسم الإنسان ولباسه وبيته والزكاة تطهر مال الإنسان وتُنمِّيه حتى يكون حلالًا طيبًا ثم يتغذَّى بالحلال وينبُتُ به نباتًا حسنا حتى إذا عمل صالحًا تقبَّل الله منه، وإذا دعَ الله استجابَ له، وأما يعقوب عليه السلام، فيتعهَّدُ أولادَه في الرمَق الأخير، ورغمَ كِبَر سنِّ الأولاد، كما قصَّى الله جلَّ وعلا قائلًا أمْ تُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ عِعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ وانظُرُوا كذلك إلى وصِيَّة يعقوب عليه السلام وهو في اللحظات الأخيرة من حياته ويربِّي أولادَه على التوحيد هؤلاء الأولاد الكبار ومع ذلك فعند موته يربيهم ويوصِّيهم على التوحيد فقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبُد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاء إلهاً واحدًا ونحن له مسلمون تدلُّ هذه الآية على أن يعقوب عليه السلام كان حريصا شدَّة الحرص على تربية أولاده لأنه يُوصِي أولاده في اللحظات الأخيرة بتوحيد الله ولم يُوصِهم بماله ولا بشيءٍ آخر أما لُقمان الحكيم فقد قصَّى الله علينا من وصاياه لابنه التي فيها توجيهات تربوية عظيمة في شتَّ مجالات الحياة على رأسها التحذير من الشرك فهذا أول ما بدأ به لُقمان في وصيَّته لابنه كما قال جل وعلا وإذ قال لُقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم فينبغي للأب أن يربي أولاده على التوحيد والتحذير من الشرك ثم الأمر ببر الوالدين وهذا يستفاد من قوله جل وعلا في صورة لقمان دائما ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فالاولاد إذا فهموا اهميه بر الوالدين ثم اطاعوهما ستكون التربيه ناجحه ان شاء الله ومن ذلك الشكر لله وهذا يؤخذ من نفس الايه السابقه من قوله ان نشكر ليه والتربيه على الشكر مهمه لان الذي لا يشكر الله لا يقتنع لا يقتنع بشيء من الأمور وتكون حياته مليئه بالهموم والهموم ومن الوقفات التربويه في هذه الصوره والذي يجب أن يعلمها الاباء لاولادهم ولكنهم غفلوا عنها مُرابة الله لأنه عليم بخفيَّات الأمور ويدل عليه حوله جل وعلا في سورة لُقمان يا بني إنها إن تكُم إطقال حبَّةٍ من خردلٍ فتكُن في سخرةٍ أو تكن في السماوات أو في الأرض يأتِ بها الله إن الله لطيفٌ خبير كما يُستفاد من هذه الآية الإيمان بالغير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم انفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقولها تسمعونه واستغفر الله لي ولكم الحمد لله على احسانه والشُّكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له تعظيمًا لشانِه وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه أدَّاعِي إلى رضوانِه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابِه وإخوانِه أما بعد نبقى دائما مع صورة لُّغمان وما تحويه من هدايات قرآنيةٍ والتي منها الأمرُ بإقامةِ الصلاة كما قال جل وعلا يا بُني أقِم الصلاة وأمرُ بالمعروف وانهَعَ عن المُنكر واصبِر على ما أصابَك إن ذلك من عزم الأمور يقول بعض المفسِّرين انتقل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتداها باقامه الصلاه والصلاه التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في اوقات معينه معينه معينه في الشريعه التي يدين بها لقمان والصلاه عماد الاعماد لاشتمالها على الاعتراف بطاعه الله وطلب الاهتداء بالعمل الصالح ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا منصوص عليه في الآية المذكورة آنفاً ويشمُل الأمر بالمعروف الإتيان بالاعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال كما يشمُل النهي عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة كذلك فكيف يأمر المرء بالمعروف وهو لا يأتيه وكيف ينهى عن المنكر وهو يأتيه والأمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, المنكر يقضي íتيان وانتهاء وإتيانٌ وانتهاءٌ في نفسه ثم جاء في ذكر الآية الصبر يقول لغمان واصب... بعد ما قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك والتربية على الصبر أمرٌ عظيم ووجه ذكر ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بهم العداوة مع بعض الناس أو أذن منهم فإذا لم يصبر على ما يُصيبه من جراء هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، أو شك أن يترُكَه معاً ومما جاء في هذه الصورة، مما يعلم الأطفال، التحذير من الكبر والعُجر فمن وصايا رُحمان ابنه، اجتناب الكبر والعُجر كما قال تعالى ولا تصعر خدَّكَ للناس، ولا تمشِ في الأرض مرحًا، إن الله لا يحبُّ كل مُغتالٍ فخور يعلم لقمان ابنه الاداب في معامله الناس فينهاه عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم وهذا يقتضي يقتضي امره باظهار مساواته مع الناس وعد نفسه كواحد منهم وأمره بالقصد في المشي والكلام وهذا من سمات المتواضعين قال جل وعلا واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير فبعد أن بيَّن له آداب حُسن المعاملة مع الناس اتبعها بحُسن الآداب في حالته الخاصة وتلك حالة المشي والتكلم وهما أظهر ما يكون على المرء من آدابها وللاسف صار هذا الادب متروكا فكثيرا ما نسمع الاطفال بل وبعض الشباب يرفعون اصواتهم وخاصه عند الخروج من المدارس رغم أن المولى تبارك وتعالى شبهها بصوت الحمير واعظم من ذلك واشنع إن كانت هذه الأصوار تصدُرُّ من الإيناد التي يكون الأصُرُ فيهن الحِشمةُ والوقار فهذه وصايا عظيمةٌ وتوجيهاتٌ تربويَّةٌ غاليةٌ من الأبي لابنه ينبغي لكل أبٍّ أن يحفظها ويربِّي أولادَه عليها ومن الصور التي جاءت فيها هدايات قرآنيةٌ في في التربية صورة يوسف فمن أهم الدروس التربوية التي اشارت إليها هذه الصورة العلاقة القوية بين الأب والابن وهذا ما نلمسه حقيقةً في العلاقة القوية التي تربط يعقوب عليه السلام مع ابنه الصغير يوسف عليه السلام والتي تصل قوتها إلى درجة أن يخبئها الطفل والده بكل شيء يحدث له حتى على مستوى الرؤى والأحلام التي يراها الصغير في منامه كما قال جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والغمر رأيتهم لساجدين وهذه العلاقة تفتح آفاق الحوار بين الأب والابن مما مما يعين الطلاع الأب على كل المستجدات التي تطرا في حياة ابنه بحيث تسهل له عملية التعامل مع هذه المستجدات بحسب طبيعتها في الوقت المناسب ومنها الاخذ بالحيطه والحذر من كيد الاعداء يقول تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين فما كل انسان يمكنك انت بوح له بكل ما في نفسك وما كل شخص يضمر لك الخير وهذا ما دفع يعقوب عليه السلام ليغرس في ابنه في ابنه هذه المسألة وهو أن يتحلى بشيء من الحيطه والحذر ويتجنب السذاجه ومنها العدل بين الأولاد حتى تسلم الاسره من الغيرة والحسد والعقوق قال جل وعلا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فلا نظن أن يعقوب عليه السلام لم يعدل بين ابنائه ولكن حب بعض الولد عن البعض الآخر فطرة لا يستطيع أن يقاومها الأب لاسباب مختلفة وهذا الذي حصل مع يعقوب عليه السلام والتمس أبناؤه حبه الزائد ليوسف أخيه وأخيه بن يامين فوقع في قلوبهم الحسد تجاه الأخوين فينبغي للأب أن يكتم الحب الزائد للأزائد لبعض أولاده ولتكن معاملته الظاهرة سواء بين أبنائه إذا أراد أن ينتزع داء الحسد من بينهم وأن يزرع المحبة والألفة تجاه بعضهم البعض وبذلك تسلم أسرته من الغيب والحسد والعقوق ومن الفوائد التربوية في هذه الصورة ضرورة اللعب للأطفال فاللعب ضرورة تربوية فالسبب الذي جعل يعقوب عليه السلام يسمح لابنه يوسف بالخروج مع إخوانه هو اللعب كما قال جل وعلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ومن هنا نرى أهمية لعب الصغير فهو المجال الذي يبني فيه جسمه ويمتع به روحه ويغذي به نفسه فهو خير كله وهو مطلب نبوي كذلك وهناك آيات أخرى في تربية الأولاد مثل قصة زكريا مع مريم عليه السلام وقصة أم موسى مع موسى وغير ذلك ترأ ها خشية القطالة وفي الختام وذكر بالأمور التي ذكرتها والتي التي من القرآن في تربية الأولاد وهي التوحيد والتحير من الشرح والأمر ببر الوالدين والشكر لله ومراقة الله بأننه علم عنيم ببحافيات الأمور وإقام الصله وإيتاء الزكاه والأمر بالمعروف وال عن المك والصب والتحذير من الكبر والعج والأمر بال قصد في المشي والكلام، وتية العلاقة بين الأبي والإابن والأخذ بالخط والحذر من كيد العداء والعد بين الأولاد وضرورة لعب الأقال وفي الأخير لو طبق كل أب هذه الأمور في تربية أولاده بعد كونه قد دعا دع الله أن يرزقه ود صالحا وذرية تقبة ستكون تربية هناكاجة بإذن الله. ومما يجب أن نتنبَّه له أنه ليس للإنسان أن يهديَ من أحبه ولكن الله يهدي من يشاء فما هذه إلا الأسبابٌ يأتي بها الأب ثم الله جل وعلا هو الهادي فقد لا تنجح هذه التربية وهذا قليلٌ كما حصل مع نوحٍ عليه السلام عندما خاطَبَ ابنَهُ قال جلَّ وعلا يَا قَالَ يَا بُنَيَّ يَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يَعصِمُني من الماء قال لا عاصِم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المُغرَقين فاللهم إن نسأل أن تجعل لنا من ذرياتنا وأزواجنا قُرة أعين اللهم أقرَّ أعيننا بأبنائنا وأزواجنا يا رب العالمين اللهم أعِنَّا على أولادنا اللهم أعِنَّا على تربيتهم ربيه صالحه مستمده من كتابك ومن سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شباب هذه الامه اللهم اصلح شبابهم ذكورهم واناثهم اللهم ابرم لهذه الامه أمر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدا فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وموت جميع المسلمين يا رب العالمين هناك أخٌ يطلُبُ منكم الدُّعاء بالرحمة لوالده متوفَى فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه اللهم اغفِر له وارحمه، وعافِه واعفُ عنه وأكرِم نُزُله، ووسع مُدخَله، وأغسِله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدنس هناك بعضُ إخواننا وقد ساهموا في وضع أعمِذةٍ للكهرباء، أو هي أعمِذةٍ للإضاءة حتى يتسنَّى لمن يأتون إلى المسجد من هذا الجانب أن يمشوا في الضوء فنسأل الله جل وعلا أن يُنيرَ دربَهم كما أمارُ دربَ المصلِّين اللهم اجعل كل من ساهم في هذه الأعمِذة اللهم اجعلهم ممن قال الله جل وعلا في حقِّهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم اللهم ارحم اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلماءنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى ال محمد